وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَغُشَّ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى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 لَا إِلَٰهَ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْ لِإِنْسٍ لَّتَمَنَّى فَلِلَّهِ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 عن الملائكه تسميه انثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يبني من الحق شيئا فاعرض من تولى عن ذكرنا ولم الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 انشأكم من الارض واذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكذا أَعِندَهُ عِيمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِإِنسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 11. ثم يجزاه الجزاء الأوفا 12. وأن إلى وَأَنَّهُ المنتهى 13. وأنه هو أضحك وأبكى 14. وأنه هو أمات وأحيا 15. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُنَّا وَأَنَّ عَلَيْهِم النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى وَأَقْوَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى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 هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى